في الكلام على قوله تعالى أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا؟ قوله تعالى وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة قد أوضحنا معناه في سورة البقرة في الكلام على قوله تعالى ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة قوله تعالى وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا ما تضمنته هذه الآية الكريمة من إنكار الكفار للبعث بعد الموت جاء موضحا في آيات كثيرة كقوله تعالى عنهم وما نحن بمنشرين وقوله أيعدكم أنكم إذا ميتم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون هيهات هيهات لما توعدون ان هي الا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين وقوله تعالى عنهم ائذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد وقوله تعالى عنهم ائنا لمردودون في الحافره ااذا كنا عظاما نخره قالوا تلك اذن كره خاسره وقوله تعالى قال من يحيي العظام وهي رميم والايات بمثل ذلك كثيرة معلومة وقد قدمنا البراهين القرآنية القاطعة على تكذيبهم في إنكارهم البعث وبينا دلالتها على أن البعث واقع لا محالة في سورة البقرة وفي سورة النحل وسورة الحج وأول سورة الجاثية هذه واحلنا على ذلك مرارا وبينا في سوره الفرقان الايات الموضحه ان انكار البعث كفر بالله والايات التي فيها وعيد منكر البعث بالنار في الكلام على قوله تعالى بل كذبوا بالساعه واعتدنا لمن كذب بالساعه سعيرا قوله تعالى ويوم تقوم الساعه يومئذ يخسر المبطلون قد قدمنا الكلام عليه في سورة المؤمن في الكلام على قوله تعالى فإذا جاء أمر الله قضي بالحق وخسر هنالك المبطلون قوله تعالى كل أمة تدعى إلى كتابها الآية قد قدمنا ايضاحه في سورة الكهف في الكلام على قوله تعالى ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه قوله تعالى هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق انا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون قد قدمنا الآيات الموضحة له في سورة مريم في الكلام على قوله تعالى كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا وفي غير ذلك من المواضع وقوله تعالى وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا قد قدمنا الآيات الموضحة له في سورة طه في الكلام على قوله تعالى ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما قوله تعالى فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون قد أوضحنا معنى قوله يستعتبون في سورة النحل في الكلام على قوله تعالى ويوم نبعث من كل أمة شهيدة ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة فاليوم لا يخرجون منها قدمنا أيضا الآيات الموضحة له في سورة الزخرف في الكلام على قوله تعالى ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون قوله تعالى فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين أتبع الله جل وعلا في هذه الآية الكريمة حمده سبحانه وتعالى بوصفه بأنه رب السماوات والأرض ورب العالمين وفي ذلك دلاله على ان رب السماوات والارض ورب العالمين مستحق لكل حمد ولكل ثناء جميل وما تضمنته هذه الايه الكريمه جاء موضحا في ايات اخرى كقوله تعالى في سوره الفاتحه الحمد لله رب العالمين وقوله تعالى في آخر الزمر وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين وقوله تعالى فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين وقوله تعالى في اول الانعام الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. وقوله تعالى في أول سبأ الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وهو الحكيم الخبير وقوله في أول فاطر الحمد لله فاطر السماوات والأرض الآية قوله تعالى وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن له الكبرياء في السماوات والأرض يعني أنه المختص بالعظمة والكمال والجلال والسلطان في السماوات والأرض لأنه هو معبود أهل السماوات والأرض الذي يلزمهم تكبيره وتعظيمه وتمجيده والخضوع والذل له سبحانه وبحمده وما تضمنته هذه الآية الكريمة جاء مبينا في آيات أخر كقوله تعالى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما فقوله وهو الذي في السماء اله وفي الأرض اله معناه أنه هو وحده الذي يعظم ويعبد في السماوات والأرض ويكبر ويخضع له ويذل تبارك وتعالى وقوله تعالى وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم فقوله وله المثل الأعلى في السماوات والأرض معناه أن له الوصف الأكمل الذي هو أعظم الأوصاف وأكملها وأجلها في السماوات والأرض وفي حديث أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يقول العظمة إزاري والكبرياء ردائي فمن نازعني في واحد منهما أسكنته النار بهذا أيها المستمعون الكرام ينتهي ما وضعه المؤلف رحمه الله في تفسير سورة الجاثية وستكون لقاءاتنا القادمة في تفسير سورة الأحقاف إن شاء الله تعالى فحتى نلقاكم نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته